للمستقبل في الديوانيه يقدم ريتيل مستقبل الافراد جيت جيت الحسان ننسى الحزن وهموم نترقب احنا اليوم فرحه الزمان فرحه الزمان لا تجي لول الشجان برا تهي خلوني انا فرحان بامام يومك احلى عيوني لا تجي مش جانب راحتي خلوني شعل الشموع العيد طبعا فرحنا يزيد وبكل شجن وبكل شجن كل الورد نشري وبكل فخر نهدي من هالوطن من هالوطن اطيوف مشتاق الحبيب الروح لك مشتاقه واعلن بشارة امل من قلبي لحد بابك طيوفي مشتاق للحبيب الروح لك مشتاقه واعلن بشارة امل من قلبي لحد بابك جيت الحسن جيت الحسن جيت الحسن بسم الورد والياس تفرح قلوب الناس ننسى المحن ننسى المحن اخوان ايدي بيد كل الاطفال تريد اجمل لحن اجمل لحن انشرج قلوب الفرح من الوطن هالليله شالت امي مولدك باقة ورد تهدي لك انشرج من الوطن هالليله شالت امي مولدك باقة ورد تهدي لك جيت الحسن جيت الحسن جيت الحسن جيت الحسن مولد النعم اليوم ثاني ولي محصن شموع الامين سم طيور احلى عيون الفرح ما تنام خلي الحزين الفزين خل الحيزين فدوه وصلولي سلام ولفتي يم دار حتى نبضات المشاعر للولي محتاره فدوه وصلولي سلام ولفتي يم دار حتن اباطل المشاعر للولي محتاره جيت الحسن جيت الحسن جيت الحسن جيت الحسن اداء المنشد الحسيني اياد النصروي كلمات الشعر الحسيني احمد رحيم البغدادي الهندسه الصوتيه والتوزيع علي البغدادي تم التسجيل في استوديو المستقبل في الديوانيه